وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه وفي آذاننا وفي آذاننا وقرؤ ومن بيننا وبينك إجاب فعملنا عمل قل إنما أنا بصر مثلكم يوحى إلي أنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفرونه وويل المشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بناخرته كافرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر العيل قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسيا من فوقها ودارك فيها وقدر ودع ك وَقَدَّرَ فِيهَا أقواتها في فِي في أَيَّامٍ بأ أي ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ وسبع سموات في يومين وأوامر في كل سماء مراة وزين السماء الدنيا بمرصوب وإِبْلَغْ ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ فَإِنَّ أَوَّضُونَ فَقُلْنَا وَرَتُكُمْ صُوَائِقَةً مِّسْلَ صُوَائِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ إِذْ إِذْ جَاءَتْهُمُ الرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ عَدِيدٍ وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا تَعْبُدُوا إلا الله. "قلوا لو شاء رَبُّنَا لَأَنْذَلَ مَلَائِكَتَنَّ فَإِنَّ فَإِنَّ بِمَا أُرْثِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ" فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِأَوَائِرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَا من نَسَدٌ مِنَّا قُوَّةٌ أَوَلَمْ يَرَ الَّذِي خَلَقَهُمْ وَلَقَدْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ فأرسلنا عليهم لي عنصر صرا في أيام نعسات لنذيقهم لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولا عذاب الآخرة أخذ وهم لا ينصرون وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَعَبُوا الْعَمْنَ عَلَى الْهُدَى فَأَخَذَتْهُمْ فَأَخَذَتْهُمْ صَائِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ وَيَوْمَ نَحْشُرُ أَكْداءَ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَؤون حَتَّى إِذَا مَا ذُؤُوا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَأْمَنُونَ وقولوا لجنودهم لِمَا شهدتم علينا قَالُوا أَنطَقَ اللَّهُ الَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَلَّ مَرَّةٍ وَإِلَهِ تُرْجَعُونَ وَمَا كُنتُمْ تَسْتَتِلُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا وَلَا جُنُودُكُمْ وَلَكِنْ ظَنَنتُمُ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِمَّا تَعْمَلُونَ ذَلِكُ رَنُّكُمُ الَّذِي ضَنَاتُمْ بِرَبِّكُمُ أَرْدَيْكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخُوَسِرِينَ فَإِنْ يَصْبِلُوا فَالنَّارُ مَسْوَىً لَهُمْ وَإِنْ يَسْتَأْتِبُوا فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ وقيضنا لهم قرنا أفزكّن لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في أمين قد قلت من قبلهم من الجن والش إنهم كانوا خاسرين وقال الذين كفروا لا تسمعون هذا القرآن والغوفي لعلكم تغلبون فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملونه ذلك جزاء وعداء الله النار لهم فيها دار خلد جزاء وَلَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجَحَدُونَ وَقُولَ الَّذِينَ كَفَرُوا رَبَّنَا أَلِنَا الَّذَيْنِ أَضَلَّنَا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ نَجَعَلْهُمَ تَحْتَ أَقْدَامِنَا لِيَكُونَا مِنَ الْأَسْفَلِينَ ان الذين يقولون ربنا الله ثم استقموا تتنزل, تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون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 وَمَا نَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعِلَ اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا ادفع بِالَّتِي هِيَ مَن فَإِذًا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ وَمَا يُنَقَّى إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُنَقَّى إِلَّا ذُو عَضْمٍ وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزُّمْ فَاسْتَئِذِ بِاللَّهِ إِنَّهُ وَالسَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرُ وَاَسْجُدُونَ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُمْ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ اللَّهُ أَكْبَر اللَّهُ أَكْبَر فإن اسْتَكْبَرُوا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهير وهم لا يسهمون ومن آياته أنك ترى الأرض وقوى شعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت إن الذي أحيها لمحي الموت إنه على كل شيء قدير إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى من ياتي آمنا يوى القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير إن الذين كفروا بالذكر لم ما جاءه وإنه لكتاب عزيز وإنه لكتاب عزيز لا ياتيه البطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيد من حكيم من حكيم حميد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 وان قد تما موسى الكتاب فختلف فيه ولولا كلمه سبقت من ربك نقضي بينهم وان عمل في شك من مريب من عامل صالح فلينفسه وَمَنَثَاءَ فَأَنَا إِلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّمٍ لِلْعَابِدِ إِلَهِ يُرْدُو الْمُسَاءَ وَمَا تَخْرُجُ مِنْ ثَمَرَاتٍ مِنْ أَكْمَامِهَا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ رُثٍّ وَلَا تَضْعُ إلَّا بِإِلْمِ Jóma i mnadhihum, aynasrak i qalou, aza na kama minna min shajid, u azzal anhum, aka ro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 لا يَقُولُنَّ إِنَّمَا وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن رُّجِعْتُ إِلَى رَبِّي إِنَّ لَدَيَّ لَعُدْنٌ لِلْحُسْنِ فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا أذاب غنيظ، وإذا الأمن على الإنسان أعرض ونائب جانبك، وإذا مثه الشر فذد دعاء عري.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 أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِي بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ أَلَا إِنَّهُمْ فِي مِرْيَةٍ بِاللَّقَاءِ رَبِّهِمْ أَلَا إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطٌ بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقال قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه وفي آذاننا وفي آذاننا وقرؤ ومن بيننا وبينك إجاب فعملنا عمل ولينما أنا بصرم مثلكم يوحى إلي أنما يوحى إلي أنما إلىكم وإله واحدا فاستقيموا إليه وستغفرون وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لَا يُوتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِنَاخِلَتِهُ كَافِرُونَ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِعَاتِ لَهُمُ أَجْرٌ وَيْلُ مَمْنُونَ قُلْ إِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خُلِقَ وَلَقَدْ رَضِيَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا ذَلِكَ وَبُعَالِمِينَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ وبارك فِيهَا, وقدر فيها في أربعة أيام سواء للسائلين ثُمَّ استوى إلى السماء وهي دخوا فقول لها ونلأرضي تياطع نوكرها قالتا أتينا الطائعين فقضاهم سبع فِي في يومين وأوحى في كل سماء نمرها وزينا الثماء الدنيا بمصابيه وَاِعْوَذُ ذَانِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيم فَإِنْ عَزَضْ فَقُلْ لَئِنْ وَرَتْكُم صَوَاعِقُ مِثْلَ صَوَاعِقِ آدَمَ وَثَمُودَ إِذ إذ جاءتهم الرسل من بين عديم ومن خلفهم ألا تعبدو إلا الله قالوا لو جاء أربنا لأزلنا ملائكتنا فإن فإنا بما أرسلتم به كافرون فأما عاذ فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يرون الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا صَفْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحْسَاتٍ لِنُذِيقَهُمْ لِنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْي فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُنَا خِزْيَةٌ أَخْذٌ وَهُمْ لَا يُنْصَرُونَ وَأَمَّا فِرْعَوْنُ فَأَضَلَّهُ فَهَدَيْنَاهُ فَاسْتَحَبَّ الْعَمَى عَلَى الْهُدَى فَأَخَذَتْهُ صَايِقَةُ الْعَذَابِ هُونًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ وَلَجَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ وَيَوْمَ نَحْشُرُ أَئِدَاءَ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُعَذَّبُونَ حَتَّى إِذَا مَا الذَّؤُورَ شَهِدَ عَلَيْهِم ثمهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون، وقولوا لجنودهم لما شهتم علينا قالوا أنفقوا الله الذي أنفق كل شيء وَهُوَ خَالِقُكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُنُودُكُمْ ولكن غنتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تأمنون وذلك ظنكم الذي غنتم بربكم أردكم فأصبحتم من الخاسرين فَإِنْ يَصْبِلُوا فَالنَّارُ مَسْوَىً لَهُمْ وَإِنْ يَسْتَأْتِبُوا فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ وَقَيْضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُونَهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وحق عليهم القول في أم من قد قالت من قبلهم من الجن والذين عندهم كانوا خاطرين وقال الذين كفروا لا تسمعون هذا القرآن والغوفين تغلبون. فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون ذلك جزاء وعداء الله لهم في دار القلدة جذاء بما كانوا بآياتنا يجحدون وقول الذين كفروا ربنا ألين الذين أضللنا من الجن وليس نجعلهم نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين إن الذين قولوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تأذنوا وأبشروا بالجنة وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في العيات الدنيا وفي ناخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ولكن فيا ما تدعون نذلا من غافل ضائع وما نحن قلما من داء إلى الله وعمل الصالح وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا سيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقى إلا الذين صبروا وما يلقى إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستئذ بالله إنه هو السميع العليم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 Allahu akbar. Felén istek baru, fel lefénye, enda, a bika, وَمَا يَأْتِي إِلَّا وَكَانَتِ الْأَرْضُ قَاسِعَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَوَبَتْ إِنَّ الَّذِينَ أَحْيَيْنَاهُمْ مِنْ الْمَوْتِ إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي آيَاتِنَا لَا يَخْفَوْنَ عَلَيْنَا أَفَمَا يُلُقِي فِي النِّيرِ خَيْرٌ أَمَّنْ يَاتِي آمِنًا مَا شئتم إنه بما تعملون بصير إن الذين كفروا بالذكر لما جاءه وإنه لكتاب عزيز وَأَنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ لَّا يَأْتِي بِطَغْيٍ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِن خَلْفِهِ تَنزِيلٌ مِّن حَكِيمٍ حَمِيدٍ مَا يُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِن قَبْلِكَ إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ وَذُو عِقَابٍ نَلِيمٍ وَلَوْ جَعْلَنَاهُ قُرْآنًا أَعْزَمِجًا نَقُالُوا لَوْنَا فُصْلِنَتْ آيَاتُهُ أَعْزَمِجٌ قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقروا وهو عليهم أما هناك ينادون من مكان بعيد وَأَنقَذَتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فُخْتُ لَفِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبًا مَنْ عَمِلَ صَالِحًا ومن ساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد إليه يرد علم الساءة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من نث ولا تضع إلا بعلمه Yom يناديهم أين شرك إقوالوا آذanna كما منا من شجيد وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا هم من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 لا يقولون ذل وما أظن سأتقائمه ولئن رجعت إلى ربي إن ذل عده للحسن خذل نبئا الذين كفروا بما عملوا من عذاب غليظ وإذا ألهمنا على الإنسان أعرض ونأل بجانبك وإذا مثه الشر فاذو دعاء عليظ قل رأيتمون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 والحق اولم يكفي بربك انه على كل شيء شهيد ارا انهم في مريات مليقوا ربهم انا انه بكل شيء محيد.